يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين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 وَمَا لكُمْ أَلَّ تُمْ فِقُوفِي سَبِل اللَّهِ وَلِلهِ مِرَثُ السَّموَاتِ وَالْأَرّ لَا يَسْتَوِي مِنكُمن أَنْ فَقَمِن قَبلل الْ الفَدْحِ وَقاتً أُلائِكَ عَظَمُ دَ رَجَةَ مِنََّذينَ أَنْ فَقُ مِم بَعْد وقاتلوا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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوركم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا نَنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ رُجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَانْتَبِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بالا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني غَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ اللَّهُ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تعقلون.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 وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ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 وَجََّة ضُهَا كَعَْرض السمِ وَالْأَرضِ وَوععددة للَِّذينه آمَنُوا بالِلهِ وَر صَلَ سَابِقُ إ مَافَِةٍ مِر رَبِّكُمْ وَجََّ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 اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ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 وَلَ قَدَرُسَناَانُ خَوْ وَإِبَرَهِي مَ وَجَعَنَا فِي ذُّيَتِهِ مَن نُبُوَتَ وَكِتََ فَمِنهُم مُْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنهُم فَاسِقُون ثَُّ قَََّينَا عَلَ آثَارِهِم بِرُسُولنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَرْفَعْ لَكُمْ دَرَجَاتٍ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله أفور رحيم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 لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم ان يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله